صرَّاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضالِينَ آمِينَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ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 إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين الله. أكبر